كَذَّبَتْ طَبَعٌ لَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أبوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ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 وَلا َددَرَهُ بقُشَتَن فَتَمَا رَهُ بِ نُذُر وَل قَرَ وَدُوه عَضَيفِهِ فَقَمَسْنعَُونَهُ فَذوقُ عدَاب وَنُذُر وَلقدَ صَبحهُ بُكْرَة عدَابُ مستُْتَقِر فَذوقُ عدَاب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 إنِ المُتَّقينََ فِي جَ تنَهَر فيِي مَقعددِ صِدِق عإِ دَمَليكم مُ